ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائب فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو ذي الهزي إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا